وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِرُكَ أَجْسَامٌ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّبَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوْمُ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ وإذا قِيلَ لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكفرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا 119. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض, والأرض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 وأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قمير